بدون رجوع「حرام سنين حرام سنين بعتوها يا احبابي حرام سنين بعد ما ظل صبر فيني ولا ظلت في ع ي ن دموع بعد ما انتوا تركتوني و جفيتوني بدون رجوع مدام انكم حرمتوني وصرت بكل شي ممنوع حرام سنين بعتوها يا أ ح ب ا ب ي حرام سنين بعد ما ضل صبر فيني ولا ضلت بعيني ت م و ع بعد منتو تركتوني ج ف ي ت و ن ي بدون رجوع y やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや ا لاني ع ش ر وذكروني ة ل ت س و ولا ن ولا تخلون من حبكم خ ل ا ن ي واثق ل تخلون لأني و ا ا ل ع ش ر ة عليكم مستحيل تهون ومتاكد بنتلاقى سوا ء الحين او بعدين اهدم ب أ ح ا ت ك م وانا المجروح من ا ل أ ش و ا ق ولا تقولون غاليكم يموت من السهر مشتاق وفاني بعدكم كافي أ ل م كافي هجر وفراق د أبطلبكم باسم الحب ا و ر ج やろしく